انا على موقع دوت تعبوني وبالحياة بنار بغرا في بحور النار تايه تايخ أنا محطار والساكلي أمور حولوني وجعلوا من الشراء وبعيش مع الضخان مكسورة نومة خالد وجوة تابون عيشة متعبة خلت حياة كركبة ده مفيش أحبة ريبة وقلبي بعيد و نطلع عمر بين مجنون وحيد المال خلى العيا الأطل ولا بالهم بشيال ودايبي الحال وما صاحي في السلام ولا حتى Alam over lihina ang mikawar, A na shakli ano ng ala sa far? Bigid ng kahal, aasli ng kanat sa hula babi يا ناس يا نقصات على مبدئي مهما يعيشتي تسنقي هفضل رجول اول شيء اما انت جسات انا اختفي انا من العيوني بيتفي به الزمان اسي وعفي ونار ورصاص في الكل بع ما لقيت شيء بينكم غير خداس مسك الفنوس معنوا ولا فيش إخلاص صنيولة أحلى حاجة في الكون لسعتا شو بدون خلت على يديون لكن عادين أبيك أي حاجة وأم لقلك أكون فندق أنا قلبي منك نام أنت حياتي. هبعد فدا على كل بكون جابش فدا مش برقه مين اللي ابتدى حياتنا دروس مين اللي حاس اما انا كنت لوحدي بس انا جوا مخي بقيت فحبس مفيش فلوس مجنون وعقلي فلت وطار بذكر لتي في البار انا في الحياة طيار على الاحزان موجوح وكل قلب هل نفس بوت والداح بتعبطو العرباح انا تعبا غامض مهووس اوقت بحس ان انا ملبوس دماغ صخر والسان مو وبي قطاع سحل الملوب تدوبي فيه ومش بدو محبش خالي من عيوب هو طماء مخلوقو كل يوم فحواء مسجون ماسك جران بعد عن المنظر داخل دقيقه محبوس وعلى السنين زعلانه مصبو ده سجان انا مشكل الجدران ايام دخنيقه طيب يا دوب انا فيا الخير ولا السرور انا امتى بس هفوق واتوه وارجع نضيف حياتي ايه انا بتقدم كله نسيان صباح ناوي وقلبه سيل صار النطق انا مش طحاب ختحظه مظلوم وحيد قلب كسر بقى ايه موتولو وكل يوم سكران انا في الحياة خسران على نفسي انا زعلان ببكي ده انا بشكي دموعي بس للناس مش عارف نفس يا اسطى اخد نفس جديد يا اصحابي بطل تزع ما لكم في خالد لولو ريماك